واللذون ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنات ما كثين فيه أبداء ويؤذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا Közük szólogát kell időszört uma estilváron dropzolatot highored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 أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتِيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا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 لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربطنا على قلوبهم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 وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأهو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وَتَرَى الشَّمْسَ ثَائِثَ ظَلَعَتْ تَزَاوَرُ وَانْكَفَتْ فِي هِمَمٍ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ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 وتحسبهم أيقاظا وهم رقوب ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالرصيد لو اطلعت عليهم لو ليت منهم فرارا ولم ليت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتسألوا بينهم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 المدينة فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إن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 ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا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 أبصر به واسمع ما لهم من دونه موروث ما لهم من دونه موروث ولا يشرك في حكمه أحد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 وَإِنَّهُ يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَا إِنْ كَلْمُهُ يُغَاثُ بِمَا إِنْ كَلْمُهُ لِيَشْوِي الْوَجُوهُ بِأَسَى الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مرتفقا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 ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّةً جنتين من أعنبية وحففناهما بنخ وجعلنا بينهما زرع كلت الجنتين أتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهران وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك ما له وأعز نفر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن نبيد هذه أبدا وما ظن السات قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجد من منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولو لا إذ دخلت جنّة كقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ترني أنا أقل منك لو وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا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 وكان الله على كل شيء مقتدر المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال يوما نسير الجبال ويوما نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا.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 كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب honcompcs forint Aufíthik aítober مشفقين van tá cultár is a felád szemébe fogad ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة إلا أحضى ووجدوا ما عملوا حاضراً ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً وإذ قلنا للملاك تسجدوا لأدم فسجدوا إلا عبلي سكان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أوليانا بأسأل الظالمين بدلا ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق فسيم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مو بقاء ورأى, ورأى المجرمون النار فظنوا أنه ماقعها فظنوا ولم يجدوا عنها مصرفان ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا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 وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ادعوهم الى الهدى فلياهتدوا اذا ابدا وربك الغفور ذو الرحمه وربك الغفور ذو الرحمه وربك الغفور ذو الرحمة رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لن يجدوا مِن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 فَلَمَّا جَوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَاً لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَهُ قَالَ رَأَيْتَ إِذْ أَوِيناَ إلَى الصَّخْرَةِ فَإِن إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغل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 ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقياه لا من فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا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 قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتعويني ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعبها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 ما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنًا قال أما ضلّم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى رَبِّهِ فيعذبه عذاباً كرّام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 حتى إذا ساوا بين الصدفين قالوا انفخوا حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرق عليه قطرا فما استطاعوا أن وما استطاعوا له نقبا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 وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأقسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا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 وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا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 فَدَكَلِمَات رَبّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إله فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا